ஜலார ஈ மங்க من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن يا فكا النما احيان الناس يمي واذا فجاء إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لم மசீ அறி சூர அப்ப ய அஃபில் அப்ப